Ja, EN matarona, een matarona, een matarona, een en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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذن العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 Zanika anna Allah huwa al-haqqu wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu kulli shay'in qadeed anna as-sa'ata atiyatun la anna Allah yab'athu man fil ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فاني عطفه ليضل عن سبيل الله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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير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 in de zin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 صَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُنَّا Weer gaan ze uit de grot, van de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 Waarom ga ik de tijd van u vertellen? Wat is dat precies? Wat ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وَإِذْ دَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّوَدِ ناس بالحج يأتوا كرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق li-yashhadu manafi'a 'alayhim wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'nubat 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fakunu minha wa at'imul ba'isan faqir thumma وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يتلى عليكم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 in het leven van de stad, zoals het leven van de stad, zoals het Wali kulli ummet in de alma, sekellijad kurus malonja alma, rozenkhamumin, bahimet in de alma. Fai ilahukum ilahu wahid, fai ilahu aslimu, wa bachiril mukbiti. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة وبمن رزقناهم ينفقون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 إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كذبت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ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 Kornjatin amlaitula hawahi avoli metun summa axwaz tuhawahi lainjaal moosir. Kuljaa aynjuhanna su inna maa. Ana lakumna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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قتلوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُ اللَّهُ رِزْكًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ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 Zalik bianna Allah yunij allayla fijn na haar wa yunij allayla fijn na haar 118. أن الله هو العلي الكبير 119. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات تعرف في مجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم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 119. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 110. ما حَقَّ الله حق قدره لَقَوِيٌّ الله لقوي عزيز